الباب السامن وثلاثمئة باب كراهة ركوب الجلاله وهي البعير أو الناقة التي تأكل العذرة فإن أكلت علفا طاهرا فطاب لحمها زالت الكراهة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلاله في الإبل أن يركب عليها رواه أبو داود بإسناد صحيح